الإفلام ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم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 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما إلا 116. إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 119. ولهم, ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 إذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء 111. من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب إنا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله من كنتم صادقين فالا تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم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 طغرا وهم فيها خالدون ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بغضه فما فوقها هأن الذين آمنوا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 الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله ما امر الله به اي وصل ويفسدون في الارض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 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى الى السماء فسواهم سبع سماوات وأن خلق وبكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة. فقال انبئوني باسماءها هؤلاء باسماءها كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا إن كَانَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَبِّهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ إِن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وكل منا رغدا حيث شئتما وَلَا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزللهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل لهبض بعضكم لبعض عدو 111. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 112. فتلقى آدم من ربه كلمات, كلمات 129. لنكم مني هدا فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 تُم تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَرُكَعُ وَرُكَعُ مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ مَا سَبِيلِ وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر إِلَّا إلا على الخاشعين الذين يظنون أن هم لا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمة التي أنعمت عليكم وأن فضلتكم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُم عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا يُقْضَى مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُصَرُّونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ربك عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العقل من بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وأنتم ثم عفونا ثُمَّ من, من بعد ذلك لعلكم مِنْ بَعْدِ